كلا لا ان لم ينته لنسف عن بناصيه ناصيه كاذبه خاطئه نادية نديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد وقترب